بسم الله الرحمن الرحيم حم عيس قف كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 صِيْدٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فيه فريق في الجنة وفريق في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 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَحَ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 وَماَا يُذِريكَ ل الساعةَ قَيب يْتعجلوا بِهَا الذيينَ لا يؤمنونَ بِهَا والَّذِنَ آمَنُوا مُشْفقونَ مِنْهَا وَيعلممونَ أن الحَقُّ أَل إَِّنَ يُمارونَ في الساعاتِلَ فِي بَالِ بَع الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه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 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّهُمْ عَنِ الْعَذَابِ مُنْفَكُّونَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًۭا أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله توصير الامور